بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرانا لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيل من من خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى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 إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتُرَدَّ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غُلَامِي وَلِي فِيهَا مَآربُ أُخْرَى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى والضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى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 أَنِقُذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِفَ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ على عيني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 فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مِنْهَا خَلَقْنَا لَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى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 فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب خَابَ خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب ويذهب بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا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 وَلا أُصَلبًا النَّكُم في جذُ ع نَّخْلِ وَلا تعلم أيونَا وَلا تلَم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 وَلاقدَدَ أَو حَن إلى مسَ أننْ أسلِ بِعباد خَب نِبَب فَضُون بَهُم طرَيقًا في البَحرَ بَسَ ل تَخَافوا درَكَ وَلَا تَخشَاء فأَتْبَعهُ في الرعَونُ بجنودِهِ فَغشَهُم مِنَ اليممَا غَشَهُم. وَضَلَّ فيِي الرعَعونُ قَوْمَهُ وَمهَدَا يا بَنِي إِسْرائلَ قَدَأًَا جَنكُمْ مِنْ عَدُِكُم وَعَدَنَاكُمْ وَعَدَنَاكُمْ جَانبَ الطُورأَمَنَ وَنَزََّّ عَلَْكُم الْمَنَّ وَالسَّنوى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 وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فَرجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا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 ولكنى هم بالله اوزارا من زينات القوم فقذفنها فكذلك فكذلك القساملي فاخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا, فقالوا هذا الهكم والاه موسى فنسي فَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى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 قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فان لك في حياتك ان تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحِبِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِن أَسْفَلَ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هو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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَلَى الوجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ قَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا فلا يخافون من ولاهم ضما وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فَتَعالَ الله المَلِكُ الحَقّ وَلَا تعجل بِقُرآالِ مِنْ قبلَِ أي يقب إلَكَ وَحييه وَقُ ربّ زِدَنِي عما وَل قدَ هِدناَا إلا آذَمَ منِنْ قبللُ فَسه وَلَم نجدَ لَ وَذْقنا للِمَلائكَسْجون آدممَ فَسَجدد إ إبل سأَبَ فقلنايا آدم إ هذا عدُك وَزَوجكَ فَلا يُخْل جكم فلا يُخْل جَكماَا منِ الجَّةِ فتَشق لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قَالَ يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما ورق الجنة وعصى آدم ربه فغواه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قالَه بِطَامِنها جَميعا بَعضُكُم لِبَعضٍ عَدُو فإِمّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى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 فَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مَسَمًّى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 زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق رَبِّكَ خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبد عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه لَمْ تَأْتِهِم بَيَةُ مَا فيِي الصّحُ فيِي الأُول وَلَو أنا لَنَاهُم بعَذاَابِم مِنْ قَبَلِهِ لَقالوا لَقالَاوا رَبَّنَا لَولَا أَ سَلْلتَ إليْن رَسُول فَنَتَّبِع فَنَتَّ بِ آياتِكَ مِنْ قبل أن نذل ونخزى